Book two. padesát jedna. Jeden a padesát. Jeden a do knihovny. إلى المكتبة العامة أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة أحتاج دو knihkupecství أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب أريد أن أذهب إلى مكتبة بائع الكتب أحتاج كاستانكو أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد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 أريد أن أشتري جريدة. أريد أن, أشتري جريدة. <تصفيق> <تصفيق> أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. <تصفيق> أريد أن إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. <تصفيق> أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك. لكي أشتري جريدة. خذي دوبيك. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. خذي دو سوبرماركتو. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. أختي أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. أختي سكوبيت أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. أختي كوبيت أوتسي أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أخذي كوبيد هوستي أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أخذي دوبيكي كوبيد سبريلا. أريد أن أذهب إلى أخ الصائي نظارات. Lé esteria nadhara. Urid li esteria nadhara. Na Chci do supermarketu, koupit si ovoce a zeleninu. Uridu en edhab ila supermarket li esteria fawake wachodrawet. Urid supermarket li أريد إلى حمام عادي أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي